بسم الله الرحمن الرحيم ضر حرم الليل إذا سجابا مدعك ربك وما قلا لك من الأولى ولن شرسا عطيك ربك فتروا ألم يجدك يجيبا فآلا وغجدك ربا فَذَجَعَ إِلَّا فَأُولَٰئِكَ فَأَمَّنْ يَكِيمَ فَلَا تَقْرَعُ وَأَمَّ الشَّائِعِ فَلَا تَذْهَبُ وَأَمَّ